الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَقُومُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفَهُمْ إنّ والذين كفروا وكذبوا qu la vi haja figism ma ko telo a ma to la ya zokon na gomoọ goriz وَإِنَّ اللَّهَ زَذَلُ وَالْخَيْرُ رَازِقِ لَنْ يُدْخِلَنَّهُمْ وإن الله العليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما أوقب به ثم بغي الله لعفور غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في النهار ذلك في <تصفيق>